الفرحة بالجوائز ماذا تحمل يا ولدي؟ ما هذه الأشياء؟ هذه جوائز ساعدوني فالجوائز كثيرة ما الجوائز التي حصلت عليها؟ حصلت على جائزة القرآن الكريم وجائزة السيرة النبوية وجائزة المعلومات العامة ما شاء الله لقد حصل ولدي على جوائز المسابقة كانت المنافسة شديدة جداً ماذا فعل صديقك حسام؟ حصل على جائزة الحديث وجائزة الخطابة هذا أسعد يوم في حياتي لقد رفعت رأسنا أنتما سبب في نجاحي جزاكم الله خيرا ونحن سنعطيك جائزة أيضا لا أريد منكما جائزة فالخير كثير والحمد لله لكنني أريد منكما شيئا آخر ما هو؟ سنعطيك, سنعطيك ما, ما تريد أطلب منكم العفو والدعاء عفو الله, الله عنك ووفقك في حياتك ودراستك دراستك. جزاكم الله خيراً